وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى هَا إلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّى